ألم تر إلى الَّذِينَ قِيلَ لهم كفّوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم الخTele أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لهم كَفّوا أَيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فلما كتب عليهم القتال إذا فريق يَخَوَنَنَا جَكَ خَشْيَتُنَا هَذِهِ أَوْ غَجَّتْ بَشِيَّة وَقَالُوا رَبَّنَا مِنكَ سُبْتَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَوْلَا أَخْبَتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قل متاع الدنيا قليل والآخرة غير لمن اتقى ولا كثمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة غير لمن اتقى ولا كثمون فتيلا